بين من اللي ما خص سؤال عند؟ نعم هاي بين هاي بين من الفعل منها إيش من أبنا وابانا بمعنى بمعنى أظهر إذا المقيم مظهر ها. من بانا من بانا, بانا. يبين فهو بي, بي. لكن هذه مبين بين لا بي. <تصفيق> ها. من أبانا بس اللازم ليس صح من أبانا لازم لأن قلنا لكم من أبانا تأتي لازمة ومتعدية فيقال أبانا الشيء أي أظهرون ويقال أبانا الصبح بمعنى ظهر وبان. طيب ناخذ الفوائد من قوله تعالى ومن اسم من يتخذوا يتبرع يتبرع يتبرع عدنا من قوله تعالى يتبرى الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب إلى آخره يستفاج من هذه الآية أن المتبوعين بالباطل لا ينفعون أتباعهم لقوله إذ تبرأ الذين اتبعوا ولو كانوا ينفعونهم ما تبرأوا منهم ومن فائدها أيضا أن الأمر لا يقتصر على عدم النفع، بل يقتصر على البراء منهم والتباعد عنهم إذ تبرأ الذين اتبعوا وهذا يكون أشد حسرة على الأتباع مما لو كان موقفهم سلبيا ومن فوائد الآية ثبوت العقاب ويتفرأ عليه ثبوت البعث بقوله ورأوا العذاب ومنها أن الله سبحانه وتعالى يجمع بين الأتباع والمتبوعين لوبيخا وتنديما لهم، لأن لا شك إن هذا أعظم حسرة إذا صار متبوعه إذا صار متبوعه الذي كان يعظمه في الدنيا يتبرأ منه أشد، فيجمع الله بينهم ويتبضع بعضهم من بعض. ومن فوائد الآية أن جميع الأسباب الباطلة تتقطع يوم القيامة وتزول. كل الأسباب الباطلة التي لا ترضي الله ورسوله لا تنفع صاحبها يوم القيامة ذكرنا أن هذه الآية يراد بها المتبوعون بإيش بالباطل بخلاف المتبوعين بالحق فالرسل لا لا يتبرعون من أتباعهم واستدللنا لذلك بقوله تعالى على خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ومن فوائد الآية اللي بعدها وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرع منهم كما تبرعوا منا من فوائد هذه الآية أن هؤلاء الأتباع يتمنون <تصفيق> أن يرجعوا إلى الدنيا ليتبرأوا منهم كما تبرأ هؤلاء منهم في الآخرة وهو ممكن غير ممكن غير ممكن وما يزيدهم هذا إلا حسرة ولهذا قال الله تعالى كذلك يريهم الله أمارهم حسات عليه ومن فوائدها أيضا تحسر هؤلاء وأمثالهم الذين فاتهم في هذه الدنيا العمل الصالح، فإنهم تحسرون في الآخرة تحسرا لا نظير له ولا يدور في خيالهم اليوم ولا في خيال غيره، لأنه ندم لا يمكن الاستعتاب منه. في الدنيا قد تحسر على ما فاتك لكن تسعى في جبر هذا الشيء لكن هناك ما فيه ومنها إثبات نكال الله بهم لقوله كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ومنها خلودهم في النار لقوله وما هم بخارجين من النار ومنها إثبات النار وأنها حق لقوله من النار وهو كذلك وهي موجودة الآن ولا لا نعم هي موجودة الآن نعم ثم قال تعالى يا أيها الناس أكلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين نعم في من الأرض في الأرض؟ اي نعم نعم نعم نعم الأرض ما أحطنا بها يمكن تكون في مكان غير معلوم دنا يعني في جهة سفلة لكنها من في الأرض نفسها الله أعلم. ومن فوائد هذه الآية <تصفيق> اظهاروا منة الله على عباده حيث أباح لهم جميع ما في الأرض يا أيها الناس كنوا مما في الأرض حلالا طيبا ومن فوائدها من فائدة الآية أيضا أن الأصل في ما في الأرض الحل والطيب حتى يتبين أنه حرام وهل يؤخذ من هذه الآية أن الكفار مخاطبون بالفروع بفروع الشريعة أو لا ما وجه ذلك من قوله يا أيها الناس وهم داخلون في هذا الخطاب فيكونون مخاطبين بفروع الشريعة وهذا هو الصحيح صحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ولكن ليس معنى خطابهم بذلك أنهم يلزمون بها حال الكفر لا، لأننا ندعوهم أولا إلى أي شيء إلى الإسلام ثم نلزمهم بأحكامه، وليس معنا كونهم مخاطبين بها أنهم يأمرون بقضائها. لا، طيب، الدليل على الأول قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم مفقودهم إلا أنهم كفروا بالله. فكيف ننزمهم بأمر لا ينفعهم هذا عبث وظلم وأما الثاني من معنى كونهم مخاطبين أننا لا نلزمهم بالقضاء الدليل عليه قوله تعالى قل للذين كفروا إي ينتهوا يغفر لهم ما قد سلث ولهذا ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا من من أسلم أن يؤدي زكاته الماضية أو أن أصوم الشهر رمضان أو أن أقضي الصلوات إذا ما الفائدة؟ قال أهل العلم الفائدة من قولنا إنهم مخاطبون بها زيادة عقوبتهم في الآخرة زيادة عقوبتهم في الآخرة وهذا يدل عليه قوله تعالى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المترمين ما سلككم في سقق؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتى للقيم إذن هذه الآية ربما يستدل بها شو عليه؟ على أن الكفار مخاطبون بالفرور كما هم مخاطبون بالأصول بالإجماع من فوائد هذه الآية كل ما في لها أنطجة ولا تبيه كل الآية الآية فيها أمر نهي فيها أمر ونهي في بالنسبة المسلم التعاون بالزكاة يؤمر بقضاءها في خلاف بين أهل العلم منهم من قال يؤمر لأن ما له وقت ابتداء الوقت محدد وانتهاؤه غير محدد وهذا هو الصحيح يؤمر. أنه يؤمر بخلاف في المحدد وقته ابتداء وانتهاء فلا فلا يمرض على القرن الراجل نعم في <تصفيق> تعقيب على ما حرم عليكم ما بينما الناس ذكرنا لما ما وصلنا قال ومن فوائد الآية تحريم اتباع خطوات الشيطان لقوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان كذا يا غانم ها وهل من ذلك تحريم الأكل بالشمال والشرب بالشمال نعم لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ومن ذلك أيضا معصية الله عز وجل فإن معصية الله والاستكبار عن أمره من خطوعة الشيطان أولى ومنها من اتباع خطوعة الشيطان القياس الفاسل ما؟ وش وجهه؟ يقول أول من قاص قياس الفاسل الإبليس لأن الله لما عمره الناس إلى آدم عارض هذا الأمر بقياس فاسد. قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقتهم من دين. يعني فكان الأول أن هو اللي يستدل. نعم. فهذا قياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار. وومن اتباع خطوات الشيطان أيضا الحسد. فإن الحسد من من خطوات الشيطان. لأن الشيطان إنما قال ذلك. حسدا لآدم فالحسد من اتباع خطوات الشيطان وهو أيضا من داء اليهود ود كثير من أهل الكتاب يردونكم كفارا حسدا من عندي أنفسهم وكل خلق ذميم أو عمل سوء فإنه من خطوات الشيطان ومن فوائد الآية تأكيد عداوة الشيطان لبني آدم. من الناحية، إنه الجملة مؤكدة بإنّه لا لكم عدو مبين. ومن فوائدها ظهور بلاغة القرآن. وذلك بقارن الحكم بعلته. فإن طارن الحكم بعلته له فوائد منها الطمأنينة والحث والترهيب أو الترهيب المهم لها فوائد ذكرناها فيما سبق ذكرناها فيما سبق ثلاث فوائد ولعلكم تستحضرونها قام الحكم بعلته له ثلاث فوائد يبين حجاته من يبينه التاكيد تاكيد ذرا او شبهه لا لعل وهمك راح لشيء اخر أولاً أثماناً المخاطب، ثانياً كمان الشريعة الإسلامية وهو كمان الشريعة الإسلامية نعم نعم، ثالثاً مقياس على هذه العلم عموم الحكم نعم. عموم الحكم بعموم العلة عموم الحكم بعموم العلة قل لا أجل فيما أوحي إلي محرماً على طعم يطعمه إلا يكون ميتداً أو دم مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رز كلمة فإنه رزق تعليق يستفاد منها الفوائد الثلاث أولا طمأنية المخاطب إلى إلى تحريم هذا الشيء وأنه حرم ل لنجاسته وحبته وثانيا ظهور سمو الشريعة وحكمها وأصالها وأنها ما تثبت حكما إلا لعلة وثالثا عموم الحكم بعموم العلة يعني القياس فكل ما كان نجسا وإن لم يكن من هؤلاء الثلاثة فهو محرم ومن فوائد الآية الحذر أو التحذير الشديد من خطوات الشيطان لقوله إنه لكم عدو مبين وما أظن أحدا يؤمن بعداوة أحد ويتبعه أبدا فولا كل عاقل يؤمن بالعداوة من أي نفس لا يمكن أن يتبع ذلك ففيه التحذير من اتباع خطوات الشيطان فإذا قيل ما هي خطوات الشيطان نقول كل المعاصي خطوات الشيطان كل المعاصي فأنها خطوة الشيطان ثم قال الله تعالى إنما يأمركم مبينا هذا مجدد درس الليلة إنما يأمركم بالسوء والفحشاء إنما أدى الحصر والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سوى هذا الحصر بات الحكم في المذكور ونفيه عما سوى وقد مر علينا أظن في الدلاعة أولا إذا قلت إنما القائم زيد أثبت القيام لزيد ونفيته عما سوى ما يعني ما يأمركم إلا بذلك إلا بالسوء إلى آخره وقوله إنما يأمركم أي الشيطان والخطاب لمن للناس جميعا لأن الآيات كلها سيأقل الناس بالسوء والفحشاء السوء كل ما يسوء من المعاصي الصغيرة فإنها سيئات هذا السوء الفحشاء المعاصي الكبيرة فالزناء من الفحشاء أولى نعم. ها؟ نعم. وكذلك نكاح الإنسان ما نكح أبوه من النساء من الفحشاء نعم. ها؟ نعم. من الفحشاء وكذلك البخل بالزكاة من الفحشاء الشيطان يعدكم من فقرة ويأمركم بالفحشاء المهم أن السوء المعاصي الصغار والفحشاء المعاصي الكبار فهو يأمر بهذا وبهذا مع أن المعاصي الصغار تقع مكفرة بالأعمال الصالحة لكنه يأمر بها لأنه إذا فعلها الإنسان مرة بعد أخرى فإنه يفسق يفسق ويقصو قلبه ثم لا ندري أيضا هذه الصلاة ما كل صلاة تكفر بعض الصلوات أسى أن تبرئ الذن فضلا عن أن تكون مكفرة <تصفيق> والصلاوات المكفرة هي التي أكملها الإنسان بقدر استطاعته وقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تقول هذه أن تقول معطوفة على السوء يعني وبقولكم وأن وما دخل عليه في تأوين المصدر نعم مجروع أطفا على قوله بالسوء يعني وقولكم وأن تقولوا على الله تقول عليه أي تنسبوا إليه القول تنسب إليه القول ما لا تعلمون ما مفعول ها تقول وقول ما لا تعلمون يشمل كل ما قيل على الله من أوصاف وأفعال وأحكام وأسمع كل ما قيل على الله من هذه الأربعة فهو داخل في هذه الآية فمن أثبت لله اسما لا يعلم أنه اسم الله، فقد قال الله ما لا يعلم ومن أثبت لله صفة لم يعلم أن الله وصف نفسه بها نعم فقد قال الله ما لا يعلم ومن نسب إلى الله فعلا لم يفعل فقد قال على الله ما لا يعلم ومن نسب إلى الله حكما لم يشرعه فقال هذا حلال وهذا حرام والله لم يشرعه بهذا فقد قال على الله ما لا يعلم إذن فهو شامل لإيش للأسماء والصفات والأفعال والأحكام كل من قال على الله ما لا يعلم فإنه داخل في هذه الآية وفعله من أوامر الشيطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وعطف أن تقولوا على الله ما لا تعلمون على السوء والفحشاء من باب عطف الخاص على العام فإنه داخل إما في السوء أو الفحشاء وهو أيضا إلى الفحشاء أقرب وقول أن تقولوا على الله ما لا تعلمون قلنا يشمل هذه الأنواع الأربعة والقول على الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول أن يقول على الله ما يعلم أن الله قاله فهذا ما حكمه هذا واجب أو جائز ها؟ المهم أنه جائز ويصل إلى حد الوجوب إذا دعت الحاجز إليه الثاني أن يقول على الله ما يعلم أن الله قال بخلافه فهذا حرام أشد لنواع الثالث أن يقول على الله ما لا يعلم أن الله قاله فهو حرام أيضا فصار القول على الله حراما في حالي ما هما وأن يقول ما لا يعلم أو أن يقول ما يعلم أن الله قال بالخلاف نعم وهذه الجملة لها فرور كثيرة إن شاء الله نذكرها في المستقبل وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه نعم كل هذا يدخل فيه يقول الله بالعالي يأمر, يأمر الشيطان أولياءه بذلك إذا قال قائل أنا لا أسمع أن الشيطان يأمرني فكيف أستدل أو أعرف أنه أمر نعم صالح أنه أمر بالوسف أنه هو الوسف وأنه لا أعرف أنه ما يعمر بالسوف وتحصل كل أمر فيها أقرب اقرب أقرب أقرب أقرب عن طالب والأخت مستمع لو كان وراك ميخر نعم فكل أمر من عصى الله رسوله طور من من أن الشيطان آه يعني معناه أن الإنسان إذا فعل معصية أو قال على الله ما لا يعلم علم علم عن الشيطان آه أمره بذلك هو ما الواحد ما يسمع الشيطان يقول افعل كذا إفعل كذا قول كذا لكن هو إذا فعل أو قال هذه الأشياء التي ذكرها الله عز وجل علم أن الشيطان أمره به طيب قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما نتعلمون قلنا بنتكلم عليها قوله أن تقولوا على الله ما نتعلمون يشمل القول على الله بذاته القول على الله بذاته كالقائنين بأنه سبحانه وتعالى ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا فوق العالم ولا تحته هؤلاء قالوا على الله بلا علم بل بما يعلم أن الأمر خلافه نعم كذلك يشمل القول على الله بأسمائه وصفاته مثل من يقول إن أسماء الله سبحانه وتعالى لا تدل على صفاته فهو سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعليم بلا علم فهو عليم بذاته لا بعلم هو وصفه وهؤلاء المعتزلة المعتزلة هو الجهمية ما يثبتون صفة يثبتون أسماء ما تدل على معانيها ويشمل أيضا من أثبت بعض الأسماء بعض الصفات دون بعض أثبت بعض الصفات دون بعض مثل الأشاع قالوا أراد بكذا فيما نفوه أراد, أراد به كذا ولم يريد كذا أراد به كذا ولم يريد به كذا فقالوا على الله بالعلم من وجهي الوجه الأول أنهم نفوا ما أراد الله بلا علم والثاني أثبتوا ما لم يعلموا أن الله أرادهم فقالوا مثلا استوى إنه بمعنى استولى استوى على العرش يعني استولى عليه قالوا على الله بلا علم من وجهي الوجه الأول نفيهم حقيقة الاستواء بلا علم والثاني إثباتهم أن معناه الاستيلاء بلا علم فقالوا الله بلا علم من وجهين كذلك القائلون على الله بلا علم بأفعاله أفعاله مثل أن يثبت أسبابا لم يجعلها الله أسبابا يثبت أسبابا ما جعلها الله أسبابا كمثل المنجمين والخراسين والخراسين وشبه هؤلاء قالوا الله بلا علم في أفعاله ومخلوقاته فيقولون سبب وجود هذا كذا وكذا وهو لا يعلم أنه سبب له لا كونا ولا شرعا فيقولون على الله بلا علم مثل الدبلة يقول أنها سبب لمحبة الزوج لزوجته هؤلاء قالوا الله بلا علم لأننا لا نعلم أن ذلك سبب لا شرعا ولا حسن ولا قدرة كذلك القائن على بلا علم بأحكامه وهم كثيرون جدا ومنهم منهم العامة ومنهم أدعياء العلم ومنهم أدعياء العلم الذين يقولون نحن علماء أو يتصورون أنفسهم علماء وليس عندهم علم هؤلاء أيضا يقولون عن الله بلا علم ومن الأشياء التي مرت علي قريبا وهي غريبة أن رجلا ذهب إلى إمام مسجد ليكتب له الطلاق فقال له طلق امرأتك مرتين أنا ما أكتب طلق واحد لأن الله يقول الطلاق مرتان نعم يقول أنا ما أدري هو إمام إمام مسجد فحسبت أن الأمر كما يقول فقلت نعم اكتب إني طلقت امرأتي طلقتين مع أن هذا هذا حرام ما يجوز إنسان يطلق طلقتين تلاعب بكتاب الله عز وجل ومعنى الآله واضح يعني الطلاق الذي يملك فيه الرجعة مرتها <تصفيق> لأنه قال بعد ذلك فإن طلقها ثالثة فلا تحللها لكن هذا من الجهل العظيم هذا جهل مركب قال حمار الحكيم يوما لو أنصف التهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب نعم، صادق الحمار هذا على كل حال إن هذا والعياذ بالله من القول على الله بلا علم هذا من القول على الله بلا علم فالقول على الله بلا علم في ذاته أو أسمائه وصفاته أو أفعاله أو أحكامه كل ذلك من أوامر الشيطان والغالب أنه لا يحمل على ذلك إلا محبة الشرف والسيادة والجاهة نعم وإلا لو كان عند الإنسان تقوى لالتزم الأدب مع الله عز وجل ولم يتقدم بين يديه ويدي رسوله وصار لا يقول على الله إلا ما يعلم أن الله قاله إما في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي هي بأمره فالحاصل إن هذا من القول على الله ما لا يعلم ما رأيكم في من قال على الله ما يعلم أن قول الله خلافه هذا أشد هنا يقول على الله ما يعلم أن الله قال بخلاف وهذا أشد في المراتب ثلاث المراتب في القول على الله ثلاث أن يقول ما يعلم أن الله قاله وأن يقول ما يعلم أن الله لم يقوله هاتان مرتبتان والثالثة أن يقول ما لا يعلم أن الله قاله أن يقول ما لا يعلم أن الله قاله فهمتم وبينه فرق الثاني والثالث <تصفيق> أين نعم بينهم فرق الثالث يعلم أن الله قال بخلافه الثانية والثالثة لا يعلم أن الله قاله فقال على الله ما لا يعلم وهو محرم فإذا قال قائل ألسهم تبيعون ألاس تبيعون الفتوى بالظن أو بغلبة الظن؟ فما هو الجواب؟ نعم، بلى، بلى، الجواب بلى، لا نعم، الجواب بلى، فما فما الجواب عن الآية؟ أن تقولوا على الله ماذا؟ الجواب على الآية أننا في الحقيقة إذا أفتينا بالظن لقد قلنا على الله ما نعلم لأن الله سبحانه وتعالى أباح لنا أن نفتي بذلك في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتهم فاتقوا الله ما استطعتهم وفي قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومعلوم أن غلبة الظن خير من التوقف وكثير من مسائل الفقه التي يتكلم بها العلماء ويحكمون بها كثير منها ما أقول كلها أو أكثرها لا كثير منها يكون مبنيا على غلبة الظن والرجحان وليس أمرا قطعيا لا في الدلالة ولا في المجلوب الذي يستدل به لا في الدلالة ولا في الدليل لا في الدلالة ولا في الدليل ثم نعم هل أي فتوى يقول على الله؟ نعم أي فتوى قول على الله؟ إينعم يعني مثل اللي قال واحد واحد هذا حرام وهذا حلال واضح قول على الله نعم. لكن لو يسأل مثلاً واحد في امر مشتبه أو في خلاف والمر والأمر بسيط ويقول له افعل كذا بس نعم. يعني يقول له افعل كدا. ما هذا حرام ولا حلال نعم. هل هذا قول على الله؟ إينعم لأنه سأله عن دين الله به. عليه عنديني يدين الله به والله هكي. تعالى لا يدان له له إلا بمشى. بس هذه أقرب لنا المشهورة يعني. لا لا. أفعلها. لا المشهورة بارك الله فيك في عيب المسائل الدينية. اللي مشهورة ما حظى على الرأي. هذه غير المسائل الدينية أما مسائل الدينية فهي في أنا ما أمرت إلا على أن الشر هو هكذا. فهذا هو, هو قول الله. ثم قال الله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا إذا قيل لهم قيل هذه مبنيه للمجهول مبنيه للمجهول وأصله لا أصله قولا قول ها قولا او قول قولا قولا اصل قال قولا نعم. مثل ذورباء هذا أصلا لكن صار فيها إعلاب وهي أن الواو مقصورة فقلبت يا أن ثم كسر ما قبلها للمناسبة فقيل قيل وإذا قيل لهم أي لمن لا للكفار إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله اتبعوه يعني اخذوا به فعلا للمأمور وتركا للمحظور وقوله ما أنزل الله ما اسم موصول يفير العموم والله تعالى أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب والحكمة وقال كثير من أهل العلم إن المراد بالحكمة السنة ما أنزل الله فيما أنزل الله قلنا إنها اسم موصول واسم موصول يحتاج إلى صلة وعائد فالصلة هي قول أنزل أنزل الله. أنزل الله نعم أين العائد محظور. العائد لهم <تصفيق> <تصفيق> ما أنزله الله إذا قيل لهم هذا القول لا يلينون ولا يقبلون بل يكابرون قالوا بل نتبع بل هذه للإضرار الإبطالي يعني قالوا مبطلين لهذا القول الذي قيل لهم بل نتبع ما ألفينا عليه آبائنا ما أي الذي فوسم موصول ألفينا وجدنا كما قال تعالى في آية أخرى قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه أبانا والقرآن يفسر بعضه بعضا وقد ذكر ذكرنا فيما سبق في قواعد التفسير أننا نرجع في تفسير القرآن إلى, إلى القرآن ثم السنة ثم أقوال الصحابة ثم بعد ذلك قول كبار التابعين المعتنين بالتفسير كمجاهد وقتال ونحوهما على خلافهم في هذا في المهد في الثاني في مسجد التابعي وقوله ما ألفينا عليه آباءنا أي ما وجدناهم عليه من الهدى ولا من من العمل حقا كان أو بعض وقول ما ألفينا عليه آباءنا آباءنا المراد بهم آباء الصلب والأجداد أي حتى ما توارثوه عن أجدادهم داخل في ذلك هذا هو الجواب وهو جواب غير سديد بل هو جواب باطل خطأ ولهذا أبطله الله عز وجل في قوله أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون أولو كان. نشوف مصطفى يعرب لنا اولو كامل <تصفيق> <تصفيق> نعم نعم كله اوى اوى كله الاستثام <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم ولو لو اداة امتناء اداة امتناء <تصفيق> نعم اداة <دي> امتناء لوجود <تصفيق> ما تقول في الأعراض؟ الهمزة؟ الهمزة الاستفهام أو أوى؟ لا الهمزة فقط فقط؟ نعم والواو للعطف. نعم وقدم الاستفهام على ففي مذهبين بعلماء النحن؟ نعم إما أن يجعل التجوز في البعض؟ ما في التجوز إما أن يجعل؟ ما في التجوز؟ يعني إما أن نقدر فعلا مثلا إما أن نقدر فعلا فنقول إما أن يكون المذهب الأول إما أن تكون الاستفهام قدم على أصلها وألو كان فقدم الاستفهام على العطف هذا, هذا, رأي. هذا رأي ورأي ثاني أن نقدر فعل مناسب بعد الهامزة وتكون حرف عطف على هذا الفعل حرف على ذلك الفعل المقدم كيف نقدر هنا على هذا الرأي هيا تتبعونه هيا تتبعونه ولو كانوا هذا اهم ولو كانوا ادام طيب ولو ولو ولو و... لو هنا شرطي شرطي زين أين فعل الشرط؟, الشرط ها أين فعل الشرط فعل الشرط فعل الشرط محدود وش التقديم الشرطي كان صح جواب وجواب الشرط محذوب على علم مشهور أو, أو لا يحتاج على قول الثاني <تصفيق> <تصفيق> نعم يقول عز وجل أيتبعون آباءهم ولو كان آباءهم في هذه الحال التي لا يستحقون أن يتبعوا لا يعقلون شيئا لا يعقلونه المراد بالعقل هنا عقل التصرف لا عقل الإدراك لأننا ذكرنا فيما سبق أن العقل عقل عقل تصرف وعقل إدراك فعقل إدراك هو مناط التكليف <تصفيق> الذي يتكلم عليه الفقهاء ويقولون من شرط الوجوب كذا وكذا يكون عاقلا أما عقل التصرف فهو محل المبح والثناء بمعنى أن يكون لدى الإنسان عقل يمنعه عما يضره <تصرف> فهنا أي العقلين يراد؟ <تصرف> عقل التصرف فآباؤهم أذكية وآباؤهم يدركون ما ينفعهم ويضره لكن ليس عندهم حسن تصرف فقوله لا يعقلون شيئا أي لا يتصرفون تصرف العاقل بحيث يدركون ما ينفعهم ويضرهم فأدفعون ما ينفعهم ويدعون ما يضرهم وقول الشيء الشيئ النكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي للعموم فإذا قال قائل إذا كانت للعموم فمعنى ذلك أنهم لا يعقلون شيئا حتى من أمور الدنيا مع أنهم في أمور الدنيا يحسنون التصرف، أليس كذلك فهم يبيعون ويشترون ويتحبون الأفضل والأحسن لهم يقال هذا ليس بشيء في النسبة إلى ما يتعلق في الأمور في أمور الآخرة ليس بشيء بالنسبة لما يتعلق في أمور الآخرة أو يقال إن المراد بهذا العموم الخصوص، لأن المقام هنا مقام منهج، منهج وعمل، ليس مقام دنيا وبيع وشراء. اتبع ما أنزل الله، قالوا بل نتبع فيكون مراد هنا المراد بكلمة شيئا اللي هي عامة المراد شيئا من أمور الآخرة، شيئاً من أمور الآخرة. وكلا الأمرين يرجعان إلى مانا واحد أو كلا الاحتمالين يرجعان إلى مانا واحد لكن هل نقول الفرق هل نقول إن شيئا أريد بها العموم أصلا لكن خرجت منها أمور الدنيا لأنها تافية ليس بشيء أو نقول إن أمور الدنيا لم يرد بها أصلا لم ترد بها أصلا لأن المقام هنا في مقام عمل ومقام آخرة وقوله ولا يهتدون لا يعقلون ولا يهتدون إذا قيل إذا فسرت العقل بأنه عقل الرشد فهو الاهتداء فيكون فكيف يجمع بينهما قلنا الجمع بينهما أن العقل بالنسبة للتصور وحسن الإرادة والاهتداء بالنسبة للعمل والسلوك يعني هم لا يهتدون فيعملون عملا يكون هداية وليسوا أيضا يعقلون فيدركون إدراكا يتصرفون فيه تصرفا نافعا لهم هؤلاء الذين بهذا الوصف لا يعقلون ولا يهتدون هل يستحقون أن يتبعوا لا ولهذا جاءت همزة الإنكار في قوله ها أو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وسنتكلم إن شاء الله على فوائد هذه الآية بما يدل على أن كثيرا من أهل الضلال الذين يتعصبون لأئمتهم داخلون في هذه الآلة. يقال لهم اتبعوا ما انزل الله يقولون بل نتبع ما ألفينا عليه أبائنا حتى ولو كان آباؤهم في هذا الوصف الذي لا يعقلون فيه ولا يهتدون فهم يتبعونه ولا يقولون هو نافع ولا ضار يتبعونه بكل حال فما هو أقرب شبه لهؤلاء أقرب شبه إلى الآية اللي بعدها الآية التي بعدها, الآية اللي بعدها مثل الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً يعني كَمَثَلِ الرَّاعِي الرَّاعِي <تصفيق> الَّذِي يَنْعِقُ يُنَادِي بِمَا لا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ما هو الذي لا يسمع إلا دعاء ونداء ولا فهم البهائم ماشي فهؤلاء مثلهم كمثل كمثل إنسان يدعو بهائم ما تفهم إلا الصوت دعاء ونداء الدعاء إذا كان يدعو شيئا معينا باسمه والنداء العام لكل العام لأن البهائم الآن في بهائم يسميها الإنسان باسمها، بحيث إذا ناداها بهذا الاسم أقبلت إليه، توافقون على هذا؟ <تصفيق> نعم. نعم. نعم. نعم. إذا ناداها بهذا الاسم أقبلت إليه، وفيها النداء العام لجميع البهائم، نعم. هذا ما يختص به واحد من الأخرى، وأظن ما يحتاج إلى إلى التمثل به لأنه معلوم لديكم. فراع الابل مثلا يدوهي لها والدهات نداء ولا دعاء نداء لا. نداء ندأ لأنه عام والدهات تقبل إليه الابل جميعاً لكن إذا قال مثلاً إذا كان له ناقة مسميها باسم خاص وقال له يا فلانة تأتي تأتي لين من بين سائر الابل وهذا شيء معروف لكن مع ذلك هل تأتي على أساس أنها تعقل وتفهم وتحتدي ربما يناديها لأجل أن يذبحها تشوف السكين معه ويناديها وتجي هل كذلك <تصفيق> هؤلاء مثلهم الكفار مثلهم في كونهم يتبعون آبائهم بدون أن يفهموا هذا المهم الذي ما الذي عليها هذه الحالة التي عليها آباؤهم كمثال الذي ينحوك بما لا يسمع إلا دعاء أو نداء وما أكثر المشابهين للكافرين في ذلك ما أكثر الذين يتبعون الداعي والمنادي وهم كالبهائي لا يعقلون ولا يفكرون نعم فالدعوة إلى العصبية والقومية وما أشبه ذلك من هذا النوع ولا لا من هذا النوع لا يفكر الدعاة لها بماذا يترتب عليها من تفريق المسلمين وتمزيق كلمتهم نعم وكونهم يجعلون الرابطة هي إيش اللغة هو نعم لكن الرابطة الدينية التي قال فيها إنما المؤمنون إخوة ولم يقل إنما العرب إخوة قال إنما المؤمنون إخوة حمك الله <تصفيق> هذه تدخل لك جميع المؤمنين ولو كانوا غير عرب. أولا، وتخرج من ليس بمؤمن ولو كان عربي. ولو كان عربي. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون الذي فطر، فإنه ساتي. وكذلك لقد كان لكم في في إبراهيم أسوة حسنة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم شف لقومهم قومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إلى آخر شف هذا هو الحقيقة الرابطة فكون الناس يعني انجرفوا هذا الدعاء إلى هذا هذه القومية هو داخل في مثل هذه الآية أنهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء أينها؟ بالبحائم التي لا تسمع إلا بس مجرد دعاء ونداء ولا تفهم ولا تعقل. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صم جمع أصم، والأصم هو الذي لا يسمع. عمي جمع أعمى، والأعمى هو الذي لا يبصر. أبكم جمع أبكم، وهو الذي لا ينطق، وهو الذي لا ينطق. وهنا من حيث اللغة العربية. محل قوله صم ايش خبر مبتدا محذور تقديره هم صم في ايضا اشكال عمي نحن قلنا ان الضمة لا تظهر على الياء فاذا قلت يا القاضي تقول القاضي فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل وهنا عمي ضمتين بعد ما ضم فما هو الجواب على هذا الإشكال على إن هي وظهرت نقول ان الياء اللي هي حرف إلا ما ضلع هي التي يكسر ما قبلها والواو التي يضم ما قبلها أما الياء الساكن ما قبلها أو الواو الساكن ما قبلها فإنها تظهر عليها الضمة وتظهر تظهر عليها الكسرة فهمين الياء التي ما لها عليها الضم ولا الكسرة هي التي كسر ما قبلها والواو التي لا تضع عليها الضمة والفتحة هو الكسرة هي التي ضم ما قبلها أما ما كان الذي قبله ساكنا فهو تظهر عليه الضمة هو تقول اشتريت دلوا وهذا دلون دلون فرص الضمة على الواو لأن اللي قبله ساكن ونظرت إلى دلو ظهر عليه الكسرة وكذلك غزو وغزو طيب وهنا عمي ونظرت إلى عمي وكذلك ضبي ونظرت إلى ضبي إذن زال الإشكال، وقوله صم بكم عمي صم عن إيش؟ عن سماع الحق، وإن كانوا يسمعون غيره، لكن سماع غيره لا فائدة منه، فهو كالعدم، ولهذا قال صم. وهم يعني لا ينطقون صحيح ما ينطقون لا ينطقون وربما يكونون فصحاء لكن لا ينطقون بالحق والعياذ بالله ونطقهم بغير الحق كالعدم لعدم نفعه لعدم نفعه كذلك عمي لا يبصرون هكذا ولكن حقيقة الأمر قد تكون أعينهم من أحسن الأعين لكنهم لا يبصرون الحق ولا بالله لا يبصرون الآيات ولا يبصرون من يقول بالآيات أيضا لا نتفعون به وقوله فهم لا يعقلون الفاء للتفريع الفاء للتفريع يعني أن هذا هذه الجملة مفرأة على ما قبلها يعني فلكونهم عميا وبكما وصما هم لا يعقلون أي لا يعقلون ها رشد عقل رشد وإن كان عندهم عقل إدراك لكن ما عندهم عقل رشد فلعدم انتفاعهم بعقولهم نفى الله عنهم العقل الذي هو حقيقة العقل ولهذا سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عما يضر ولهذا يسمى عقلا ويسمى حجرا حجرا قال الله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر أي لذي عقل لأنه أيضا يحجر صاحبه عما يضره أولو كان سم بكم عمي قام راقين وشعر دعاء بما لا يسمع الا دعاء عبد الله استهنى ها استهنى بالله ما قولكم صحيح هنا قولنا صح ما قولون به هذا ان قولان ما قوله صحيح, مستثنى. صحيح. مستثنى. تؤيد عبد الله مم. نعم, نعم. المفروب المفروب تأيد من, من الشمسان ايه صح صح صحيح صح لأن صح. الاستثناء هنا مفرّض الاستثناء هنا مفرّض لأن لا نافيه ويسمع في المضارع ما جاء المفرور المفرور به ما جاء فالمفرور به إذن دعاء ولبعد تعرف المفرّض احذف النفي وحده الا بقول يسمع دعاء مثل نعم ما قام الا زيدون تقول قام زيد قول لي بينك هل على لكم مبين نعم والله غير هذا ها اخذنا عبد الله عز وجل انما امركم لا يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يستفاد من الآية الكريمة أن للشيطان إرادة وأمر لقوله إنما يأمركم ومن فوائدها أن الشيطان لا يأمر إلا بالشر، لا يأمر بالخير. أن الشيطان لا يأمر بالخير. من أين أخذنا أنه لا يأمر بالخير؟ من الحصر. إنما يأمركم بالسوء. ها؟ نعم. صدق أو كذب. هذا نادر. هذا نادر. ومن فوائدها؟ من فوائد الآية. أن, أن الإنسان إذا هم بالسيئة أو الفأحشة فليعلم أنها من أوامر الشيطان فليحذرها أولى لا. لأنه ما عندنا علامه بينه الشيطان هو بيقف أماما يقول افعلوا لكن عندما يكون الأمر الذي نهم به من السوء والفأحشاء نعرف, نعرف أنه من أوامر الشيطان ومن فوائدها أن القول على الله بلا علم من أوامر الشيطان بقوله وأن تقول على الله ماذا تعلمه ومن فوائدها تحريم الفتوى بلا علم من النهر وأن تقول على الله ماذا تعلمه فإن المفتي يقول على الله ويعبر عن شرع الله ومنها ظلال أهل التأويل في أسماء الله وصفاته لننا <تصفيق> أخذه لأنهم قالوا على الله بلا علم وقد سبق أنهم قالوا على الله بلا علم من وجهي لي أحدهما أنهم قالوا إن الله لم يريد كذا فنفوا ما هو ظاهر الكلام وقالوا إنه أرادك كذا فأثبتوا ما, ما يخالف ظاهر الكلام، وهذا قول على الله بلا علم. لا هم يسمون الآم معروفين بأهل التأويل، وله حقيقة أن أن ما سموا تأوينا فهو تحرير. لا الآن المعروف عند عند أهل العلم أهل التأويل إذا طل أهل التأويل. يريدون بهم هؤلاء الذين يحرّفون الكلام عن مواضيع مشهور عندهم أهل التأويل وأهل الأخذ بالظاهر يطلق عليه لكن ولهذا لكن التأويل عند متاخرين الآن ما هو معروف عندهم إلا صرف اللفظ عن ظاهري وإذا قيل أهل التأويل لا تفكر أنه يريد أهل التفسير أبداً إلا في الصلاح المتقدمين مثل بنشاريل ونحن أما المتاخرين إذا سمعت أهل التأويل فهم الذين يؤولون الصفات أهلات الصفات وأحريفه وهو في الحقيقة تحريف نحن لا نحن لا نوافقهم على أن هذا من باب التأويل نقول هو تحريف في الواقع لأن التأويل الذي لا جلل عليه تحريف وتغيير المعنى عما أراد الله إنما هذا هو المعروف عند أهل العلم أن أهل التأويل هم الذين يصفون ظواهر نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بالأسماء والصفات نعم ومن فوائدها وجوب تعظيم تعظيم الله عز وجل وجوب تعظيم الله عز وجل وأنه لو ساق القول على غيره لم يس لم يسع القول عليه ووجه ذلك وجه ذلك أنه خصص بعد التعظيم. وين التخصيص بعد التميي وأن تقول هذا تخصيص بعد قوله بالسوء والفحشاء فإن القول على لا شك أنه من السوء والفحشاء طيب وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعطون شيئا ولا يهتدون من فوائد الآية دم التعصب بغير هدى. بقوله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا مع أن آباءهم ليس عندهم عقوقن ولا ولا هدى. كما قال عزّا عزّا وجل أولو كان آباءنا. ومنها أن من تعصب لمذهب مع عم الدليل ففيه شبه من هؤلاء هؤلاء هم يقولون اتبع ما ألفين عليه أبانا والمتعصب لمذهبه ما وجد عليه مشائخه فهذا فيه شبه منهم فيه شبه منهم والواجب أن الإنسان إذا قيل له اتبع ما زال الله أن يقول سمعنا وأطعنا ومنها من فوائدها أنه لا يجب الانصياع إلا إلى ما أنزل الله. قوله تبعوا ما أنزل الله. أما أما الانقياد لقول عالم أو ما أشبه ذلك فلا لا انقياد إلا لما أنزل الله حزوراً. وهو الكتاب والحكمة. وقال سبق أن أهل العلم اختلفوا فيما قاله في الصحابي وأن مذهب الإمام أحمد أنه حج ما لم يخالف الدليل أو يعارضه صحابي قول صحابي آخر فإن خالف الدليل طرح واتبع الدليل وإن عارضه قول صحابي آخر واجبا الترجيح وينظر أيهما أقرب إلى الكتاب والسنة فيأخذ به فإن لم نعرف أيهما أقرب إلى الكتاب والسنة فإننا ننظر أيهما أقرب إلى الصواب من حيث العلم والصحابة يختلفون في هذا طيب ومن فوائد الآية من فوائد الآية من بيان عناد هؤلاء يقال اتبعوا ما أنزل الله ما يقول اتبعوا ما نحن عليه ما أنزل الله هيعاندون يقولون بل نتبع ما ألفينا عليه آبانا ومن فوائدها أن كل من خالف الحق وما أنزل الله فليس بعاقب وليس عنده هدى من قوله لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ثم قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل شيخ طنع أتابعين براتبعين في أخلاف أي ومجاهد والله في في أخلافين أهل علم ولم يتبين لأن الصواب وجوب اتباعهم وجوب اتباعهم فيه نظر طيب وقوله ومثل الذين كفروا كمثل الذين ينعقوا بما لا يسمع إلا دعاء ونداء إلى آخرين يستفاد منه أن هؤلاء في اتباع آبائهم مثل البهائم التي تستجيب للناعق وهي ما تسمع إلا صوتا دعاء ونداء ما تفهم شيئا تعقله وتفهمه وتعرف فائدته ومضرة مخالفته ومن فوائدها أيضا على التفسير الآخر أن هؤلاء والعياذ بالله قد طبع الله على قلوبهم فلا يسمعون ما يدعون إليهم الحق هم من بكم ومن فهم لا يعقلون ومنها على التفسير الثالث أن هذه الأصنام لا يمكن أن تستجيب لهم نعم لكن هذا القول كما تعلمون وإن كان اختاره ابن جرير لكنه ضعيف لأن الأصنام لا تسمع فلا ينطبق التشمير عليها. وهو يقول بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم قال الله وجل مبتدر الرسول اليوم يا أيها الذين آمنوا كلو من طيبات ما رزقناكم أولا تصدير الحكم بالنداء يدل على الاهتمام به لأن النداء يستلزم انتباه المنادى وكل من دع إلى شيء بأداث تغطى الانتباه فهو تني على أهمية هذا المدعو إليه وأيضا يا أيها الذين آمنوا النداء بوصف الإيمان له فوائد منها أن المعمور به من مقتضيات الإيمان ومنها أن مخالفته نقص في الإيمان واضح؟ طيب ومن فوائده أيضا التصديق بالإيمان يا أيها الذين آمنوا الإغراء إغراءهم بأن يمتثلوا لأن الإنسان إذا ذكر بوصف يقتضي الامتثال فإنه يغريه مثل أن أقول يا أيها الكريم قد نزلت بك ضيفا معناه أن يغريه بهذا اللقم مش عليه ها على أن يكرم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا فعل الأمر وهل هو للوجوب أو للإباحة أو للندب؟ قلنا إنه صالح لها وكما سبب بقوله يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا يكون للوجوب إذا توقفت عليه الحياة أولا إذا صار الإنسان إذا لم يأكل مات ولا تضررت فهنا يكون الأمر للوتو، يجب عليه أن يأكل، نعم، و... ويكون ويكون للإباحة كما هو الأصل، ويكون للندب إذا ترتب عليه ثائرة شرعية مثل السحور للصائم والفطور للصائم وأكل الإنسان مع ضيفه تعنيسا ومعش بهال. إن هذا يكون مستحبا ويكون الإباحة فيما عدا ذلك. فقول الكلو يعني معناه إنه إن هذا أن هذا شيء مباح لكم أن هذا شيء مباح لكم. فإذا قال قائل إذا جعلتم الأمر هنا للوجوب والاستحباب والإباحة معناه أنكم استعملتم كلمة واحدة في عدة معاني. وهو ما يعبر عنه باستعمال المشترك في جميع معانيه قلنا نعم نحن نرى ذلك أن استعمال المشترك في جميع معانيه إذا لم يكن بينها تضاد جائز وما المانع منه إذا كان اللفظ صالحا لها ولا تنافر بينها فما المانع من أن نحمله على كل المعاني كما أننا نحمل العام بالاتفاق على جميع أفراده كنوا من طيبات ما رزقناكم من هذه هي للتبعير ولا لبعين الجنس الظاهر أنها لبعين الجنس نعم حتى أكل إنسان مما شاء وقوله من طيبات ما رزقناكم طيبات ما رزقناكم الطيب الحلاء وقيل المستلذ مثل ما تقول هذا طعام طيب وهذا طعام خبيث يعني ردي فهمتم؟ قيل أن المراد بالطيب الحلاء وقيل المراد بالطيب المستلذ والمستطاق نعم فعلى القول الأول القول الأول يتبين من الآية أن الرزق يشمل الحلال، بعد؟ والحرام، وأن من من عاش على محرم، فإنه يقال إنه مرزوق، يقال إنه مرزوق، ولكن الرزق المأمور به هو الحلال، وهذا هو الأصح، ولهذا قال في قال في السفارين في عقيدته. <تصفيق> <تصفيق> والرزق ما ينفع من حلال وضده فأكل عن المحال وعل ذلك بأنه رازق كل الخلق لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق ومعلوم أن من الخلق من رزقه حرام أقول لا هل لا يمكن أن تقول هذا الإنسان الذي يعيش ويأكل ويشرب إنه غير مرزوق وإذا الطيبات يكون المراد المستلذ والمستطاب نعم أو أنه الحلال من الحلال الذي رزقناكم ويكون فيه دليل على أن بسه يكون حلالا ويكون حراما لكن المؤمر به الحلال وقوله ما رزقناكم أي أعطيناكم فالرزق العطاء ومنه قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربة واليتامى والمساكين أرزقوه منه واشكروا لله واشكروا ما معنى الشكر الشكر في اللغة الثناء وفي الشر القيام بطاعة المنعم هذا الشكر القيام بطاعة المنعم ومنها أي من طاعة المنعم استعمال النعمة فيما خلقت له استعمال النعمة فيما خلقت له إن هذا من شكر الله وقوله اشكروا لله كلمة اشكروا هذا الفعل يتعدى باللام ويتعدى بنفسه فيقال شكرته وشكرته له فإذا كانت اللام للتعدي فليس لها معنى ليس لها معنى نعم وقالوا اشكرون الله لما أمر بالأكل أمر بالشكر وأكثر الناس امتثل الأمر الأول ها؟ وترك وتركت أكل من طيبات ما لكن لم يشكو، لقوله تعالى وقليل من عبارة الشكور قال واشكر الله إن كنتم إياه تعبدون إن كنتم هذه إن شرطية وكان فعل الشرط والت اسم كان وإياه خبر كان منصوب بها. إيش خبر. خبر كان؟ إن كنتم إياه، مهيب إياه ضمير منفصل، من ضمائر النص، والتأس إن كان، تبقى هذه خبر كان. يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز قطعا. إذا قلنا إن كنتم إياه، معناه إن كنكم أنتم الله. وهذا معلوم فاسد الماء. <تصفيق> إذن إياه مفعول لتعبدون مقدم أولا مثل إياك نعبدون مفعول مقدم <تصفيق> وتعبدون جملتها خبر كان وأين جواب الشرط قيل إنه لا يحتاج في مثل هذا التركيب إلى جوابه الصحيح وقيل إن جوابه محذوف يفسره ما قبله والتقديس إن كنتم إياه تعبدون فاشكروا له وقول إن كنتم يعني إن كنتم مخلصين له في العبادة والعبادة هي التدلل التدلل لله عز وجل بالطاعة وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه مأخوذة من قولهم طريق معبد شو معنى معبد مدلل للسالكه وهو إلى الآن معروف عندنا. الطريق هذا معبد ولا لا إلى الآن موجود بهذا المعنى يعني إن كنتم تتذلون له حقا فكلوا من رزقه واشكروا له ولا تكونوا كالذين لا يشكرون أو كالذين يحرمون بعض الرزق مثل في الجاهلية يحرمون أشياء يقول هذه حرام فالذي يحرم بعض الأطعمة أو بعض الأشربة بدون دليل يكون مشابه لأهل الجاهلية الذين حق أشربة بدون دليل مثل البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وما في بطن العام قالوا خالص لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن ظهر ميت فهم فيه الشركة وهي يكون فهمنا الشرف هذا من الجهد. أنت شكك يا سيدي. ها؟ أنت شكت. يشكك فالأصل الأصل حل، وبهذه المناسبة نشرها ليا نشرها وزدعت عند الناس عن رابطة العالم الإسلامي إن هذا إن الجبن جبن البقرة الضاحكة يا أدمي ما تضحك نعم على كلامه. التاعية، ماذي؟ لا أظنهن ماشي ماذا صح؟ وكذلك الكيري، بعضن وبعض الصابون، الكامي، المهم عد كاتبين لهم بيان، قالوا هذا حرام، قالوا هذا حرام، <تصفح> وبما أن الشيخة العزيزة بن بز، حفظه الله،, الله هو رئيس الرابطة في اجتماعاتها اتصلت به وسألت قالوا ما أدل لكن هن كاتبين للرابطة نسألها, نسألها عن هذا من جاهم هذا الخبر وكاتبين كذلك للوزارة التجارة وحن بانتظار الجواب. نعم ولا ولا يستبعد إن هذا من بعض الشركات لأن بعض الشركات تروج إلى شافت إن هذا الشيء ناجح ها جعلت فيه علّة علشان تنفر الناس منه في جوز هناك مثلا شركات أخرى تزاحم شركة الأجبان هذه وكانت والله هذه لها شهر عالمية وصار الناس يأخذون منها إذن نبن حذر فلا الله أعلم إن الآن قل لكثرة السالة عنه اليوم جدا كثر عنه السعاد كنا والله ما عندنا علم وأنتم كلوا حتى يتبين التحريم نعم وحنا الآن بعد ننتظر جواب الشيخ إن شاء الله تعالى ونشوف هذا يمكن بعد أنه يكتب بالصحف هذا الشيء فأني مثل ترك هذا على الشيء دعمل الشيكة فيها الإنسان تركها للتورع منها حتى يتبين على الله حديث بعمل إيه إيه بس هي مشكلة الآن ما هناك شبهة يعني على أصل ما هناك شبهة على أصل كذلك ال اش في نسل الوارد من من الخارج من المدكيات أيضا صار في اشتباه وكلام كثير هذا نعم حيث أن الأصل حيث أن الأصل بالذبائح التحريم هذه قد نقول إن إن الأحسن تركه الأحسن تركه والحمد لله الشيء اللي ما يشوفها كثير سواء لكن الأطفال يشوفها هوش الأصل فيها الحد وأنما لو كانوا من نصراني أو يهودي أو مجوسي أو اللي كثير عصبي حتى يا تبين تحيط قالوا فيها إن شركة كرافت هذه كذا أعلى قبل خمس سنين أو سبع سنين أعلنت أنها تحط فيها من لحم الخنزير أو من شحم الخنزير لأن هي يقولون أنا كل حاجة شاف الحين إحنا بين شرف انتظار الجواب نعم إن كنتم إياه وتعبدون إنما حرم عليكم <تصفيق> لما أمر بالأكل من الطيبات وعلم قبل أن نتعد الآية أن هذا الذي أمرنا به نحن المؤمنين والحمد لله أمر به الرسل كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر بهم المرسلين. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات من رسلناكم وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعمل صالحا، وبهذا وبهذا المعنى أو بهذا الحديث يتبين لنا معنى الشكر تماما، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قارن بين الآيتين، وفي آية الرسل قال يا يعنى الرسل كل من الطيبات، واعمل صالحا، فدل على أن الشكر الذي أمر به المؤمنون، نعم، هو العمل الصالح، نعم، إنما حرم عليكم الميتة. إنما أداف الحصر والحصر إيش إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه فالتحريم محصور في هذه الأشياء ومعنى إنما حرم عليكم ميته يعني ما حرم عليكم إلا الميته ما حرم إلا الميته بلقنا أخوان ما حرم عليكم إلا الميتة طيب حرم عليكم التحريم بمعنى المنع تحريم بمعنى المنع ومن حرم عليكم أي منعكم وقوله حرم عليكم الميتة وش معنى حرمها علينا حرمها علينا أن ننظر إليها لا حرم علينا الأكل ما الدليل على أن المراد تحريم الأكل الدليل ما ألأت اللي قبلها يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم قال إنما حرم عليكم فكأنه قال كلوا ثم استثنى فقال إنما حرم عليكم الميتة الميتة وش الميتة الميتة في ما مات حتف أن فيه يعني بغير فعل منه مات حتف أن فيه يعني بغير فعل منه أصيبت البهيمة بما رضه ماتت سقطت من عال فماتت وما أشبه ذلك أما في الشرع فالميتة ما مات بغير ذكاة شرعية الميتة ما مات بغير ذكاة شرعية وهذا مما كان فيه الاستلاح أعم من اللغة وهو قليل كما سبق الأكثر أن الاستلاح أخص من اللغة لكن أحيانا يكون الاستلاح أعم فهنا الميت شرعا ما مات بغير ذكاة شرعية فيشمل ما مات حتف أمف يسمى ميتة، طيب ما ذكي ولم ينهر الدم يسمى ميتة، نعم ما ذكي ولم يسمى عليه بسم الله ميتة ما ذكي ما ذكاه غير يهودي ونص ونصري ومسلم ها؟ ميتة ما أنه ذكى فا الميت في الشر ما ذكي بغير ذكاته الشرعيه وقولها الميت ال هنا للعموم ال للعموم يعني إذا صرت ال للعموم معناه انك لو نزعتها ووضعتها بدلها كل استقام الكلام فهنا لو نزعت ال جاء كل ها يا إنما حرم عليكم كل ميتة. طيب هل هذه الآية على عمومها؟ الجواب لا. ورد الشرع ما يخصصها. كما في حديث ابن عمر وحلت لنا ميتتان ودماء. فأما الميتتان؟ الجراد والحور. إذن يستثنى من ذلك إيش الجراد والحوت الجراد معروف والحوت كل سمك البحر صغاره وكباره على حد سواء فميتته حلال كذا ما هو الدليل على هذا الاستثناء من هذا العموم الدليل قوله تعالى أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلَى قال ابن عباس رضي الله عنهما صيد البحر ما أُخِذ حياً وطعامه ما أُخِذ ميتاً هذا, هذا من القران ومن السنة قبل قليل قرآنه عليكم ابن عمر أُحِلَّت لنا ميتتان ودمان وفأما الميتتان فجراد والحوث طيب هذا واحد. يستثنى من هذا ميتة العادمي؟ لا هذا ميت العادمي. أو هذا في مسألة النجاسة؟ في مسألة النجاسة. أما طبعا الحل لا ما يستثنى إلا إلا الجراد والخور. طيب هل يعم عم قول حرمت عليكم الميت جميع وجوه الانتفاع بحيث لا أنتفعب منها بإهاب. ولا عصب ولا شعر ولا غير ذلك بس استياق يد العالم المراد الأكل ولهذا جاء في البخاري إنما حرم من الميتة أكلها إنما حرم أكلها ولهذا لو أنه انتفع لو انتفع بها في غير الأكل فهو جائز لكن الجلد خاصة إذا دبر صار طاهرا على القول الضاجح يكون طاهرا مثل مثل جلد غير غير الميتة يعني لو أن شاة ماتت وأخذنا جلدها ودبغناه جاز أن نستعمله في الماء الذي نشرب وفي اللبن وفي الدهن وفي العسل وفي غير ذلك لأنه يكون طاهرا لحمها شحمها عصبها يجوز أن نجعله أوتارا يعني حبالا يمكن نجعله حبالا كذلك أيضا شحمها يمكن أن نوقد به نجعله وقودا نجعله وقود. فإذا قال قائل ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل له حين حدث فقال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويستصبح بها الناس وتدهن بها الجنود فقال لا هو حرام فكيف الجواب الجواب أن قوله عليه الصلاة والسلام هو حرام يعني بيع هذه الأشياء لأن الكلام الشهيد في البيع إن الله حرم بيع الخمر ويؤيد ذلك قوله إنما حرم من الميتة إنما حرم من الميتة أكلها وهذا ليس بأكل طيب قول الميتة والدم يعني وحرم عليكم الدم والدم هنا يشمل كل دم حتى دم العادمي ها؟ حتى دم الآدم حتى دم البعير ها؟ أو لا؟ حتى دم البحر البعير نعم بقي أن يقال الدم هنا مطلق لكنه قيد في آية الأعجام بكونه مصفوحا فقال أنت إلا يكون ميتة أو دما مصفوحا المراد الدم المسفوح الذي يخرج من الميت الذي يخرج من البهيمة قبل خروج روحها قبل خروج روحها فأما ما كان بعد خروج الروح فليس بمحرم إذا كانت مدكات طبعا فما كان في المدكات بعد خروج روحها من الدماء فهو طاهر حلال ولو ولو جرى على الأرض وعلى هذا الدم الذي يكون في القلب حلال دم قطع دم تأخذ بيتك حلال ليش لأنه غير مصفوح وكذلك ما يبقى في العروق